وَالسَّمَاءِ إِذَا تَلُوحُ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الصُّبْحِ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ يُؤْفَكُ مَنْ أُفِكَ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُتِيلَ الْخَرَّاصُونَ أُتِيلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَوْمَهُم عَلَى النَّارِ يَفْتِنُونَ يَوْمَهُم عَلَى النَّارِ يَفْتِنُونَ لَوْ قُفِتَ لَتَكُنْ لَوْ قُفِتَ لَتَكُنْ هَذَا تُمْدِيهِ تَسْعِلُونَ إِنَّ الْمُتَّكِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ إِنَّ الْمُتَّكِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ آخِذِينَ مَا آتاهم ربهم آخرين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهدون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وبالأسحار هم, وبالأسحار هم وفي أموالهم حق للسان وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض آيات وَفِي أَنفُسِكُمْ وَفِي أَنفُسِكُمْ أفلا تبصرون, أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فورب السَّمَاءِ والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون فورب السماء والأرض إنه لحق هلأَتَتَحَدِي فُضَي فِي إذَراهِ مَلمُكَْمين هلَأَتَتَحَدِي فُضَي فِي إذاهه مَرِمُقرنين إذَّخَلوا عَلَهِ فَقَاُ سَلََ إذَّقَْهُ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌكُمْ كَوْنَ قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌكُمْ كَوْنَ سَرًا إِلَى أَهْلِهِ فجاء بعجل سمين قَرَبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ قَرَبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَكُرُونَ فَأُجِسَ مِنْهُمْ خِيفَةَ أَوُجِسَ مِنْهُمْ خِيفَةَ قالوا لا تخف قَاول تَقَتْ وَبَ الشَّْرُهُ بِولَمِن عَلم وَدَشَّوه بِولِ عَلِيم فَأَقُ بَلَةٍ رَأتُهُ فِي صَروَّةِم فَصَكَّت وَجَهَهَا وَقَالَت عَلُولُ عَقِيم حَقَّرَتْ رَأَتْهُ فِي صَرَّةٍ فَصَدَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَدٌ حَثِيمٌ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ عَدٌ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ والحتي مر